أربعة وعشرين أخذ نقطة في المقرر في الفيديو لأن عندما تنهي الخلافة العربسية كل الدول الإسلامية والعربية التي كانت تحت الخلافة العسومية استقلت ليس استقلت احتلت يعني يالاحتلال واحتل البرقي منها كان احتل جزء منها قبل ذلك والحقية احتل لها فظهر العالم العربي الموجود الآن <تصفيق> كما نقول ان الاستعمار وضع الخطوط بين الدول لان كل, كل دولة مستعمرة كانت حريصة على انها تحدد المكان الذي انخض على سلطاتها فظهرت ما نسميها الحدود العربية الموجودة حاليا لم تكن موجودة تحت الدولة العباسية العثمانية لذلك العالم العربي الحديث ظهر بعد الغال خلافة مم. العثمانية، أخذ شكل النهائي بتخطيط الإنجليز والفرنسيين. فبدأنا في عصر جديد بذلك أنا كنت أتمنى طوال الوقت أن أنا أبدأ تدريس التاريخ الإستاني من الفرقة الأوداء. بحيث في السنة الرابعة في الثالثة أنتها عند الغال العثمانية العثمانية وفي الربعة تدرس العالم العربي المعاصم لان انا لدي جزء ارابع لازلت صراحة يعني, يعني تكميلكين ترى لكن رابع. لابد ان انا لا من السنة من السنة مم. التانية ليس كل السنة مم. قبل ازلت ومثلت انت سنسف لانه لم ينشف الربعة يعني صعب ان احنا نجل هذا. المهم اه قلت لكم ان تنقطة التي افتح عندها سيمتهي منها جمقرر. وانبقي انكم ان تأخور بالثقافة العمار. اه اسئلة ضمن اه يا رب تعطيني نسخة. جميل. وممكن اجيب من نسخة الاسئلة يبقى ماروة هي الوضع الانتحان. شو <تصفيق> يعني الناس التي بداتك بنحتاج نضيع عليهم عامل السبب ناخذ الخط الاخضر مبارك هو اللي بيحدد درجه يعني يسر دايما حريص على اللي هو سافر المغرب سافر المغرب أوكي. يوسف غير حاضر. الحسين بالعزيزة غير حاضر. مروة حاضرة. كريمة بروة ابراهيم مصطفى حاضر. محمد عبدالنبي. عبدالحاميد غير حاضر. عبدالحاميد حاضر. عبدالحاميد اين وقفنا في المرة اللي ماضية؟ اه أظن اه اه اه اه جيش اه جيش اه ظهور العلامات علامات الضعف الدولة العلمانية العلمانية يعني بدي أقولي الشيء الغريب جدا ان الدولة العثمانية لما انهارك لم تنهار مرة واحدة ولكن أخذت فترة طويلة في المهيار، تقريباً قرنين ونصف القرن دليل على أنها كانت راسخة، وأن عوامل الضعف التي تظهر غير مؤثرة بأنها تقضي على الدولة مرة واحدة لابد أن عوامل تكافة، وفي النهاية عندما قضي عليها لم تنهر بمفرطها ولكن بحرب علامية لاحظوا ماذا قوتها يعني لو لم تحدث هذه الأسباب كان دائما أنا ذكرت لكم من الميزات الخاصة للطورة الأرثمانية إنها كان لما اقتصر من قد ضعف هزينة مثلا تجري أبحاث وتصحح هزينة لذلك استمرت فترة طويلة تسيطر <تصفيق> على العالم لما بدأت عوامل المحف تظهر بدأت تنتشر في الدولة لكن الدولة كانت ما زالها هيبة ولها رسوخ والشعوب نفسها بها عدد مؤمن بالدولة وكان المؤمنين بالدولة يعني مثلا لاحظ مثلا في مصر كان الناس زال من ناس على العقمالية شخصيات ضخمة مثل مثلا أحمد شرق الشعر يعني هو لم يكن شاعر فقط هو كان مسؤول عن الديوان المالكي في مصر يعني قريبا من رئيس وزراء فشخصية ضخمة سياسيا وشعريا وعلى ذلك كانت تورد وقت تويد الخلافة وتمدح في الخلافة ولما الناس العادية بتجد شخصية ضخمة متمسكة بالخلافة بتتمسك هي أيضا <تصفيق> بالخلافة فكان عدد الناس المنتشرين اللي بيعيدوا الدورة العثمانية بيجعل لها رسوك وهيبق رغم عوامل الضعف ولما بدأ الاستعمار يعني مثلا بلاحظوا أعداء الدولة العثمانية كان الروس في الشمال الشرق والنمسا وبولجاريا واليونان في الارض والدولة الصفوية الشيعية في إيران في المشرق وفي الجنوب تجد إيطاليا وجنوة واليونان ولم يكن يؤيد الدول العسنانية حتى ذلك الوقت إلا الدول العربية بسبب أن الناس بتعتقر إنها زي خلافة إسلامية وأن من الفرض والواجب علينا أن نؤيدها لما بدأ قوة الاستعمار تتصرف بالعالم العربي وبدأت تظهر فكرة القومية تعرفوا من التعريف وما معنى القومية؟ أن كل دولة تنتمي يعني تعتقد ان هي لها سماد قومية مستقلة عن بقية الدول تميزها فالمصريين يقولون مصر قبل الجميع مصر اولا وظهرت في مصر حركة سمت حركة فرعونية الناس تقول نحن لسنا عرب المصر موجودة قبل الدغة العربية وقبل العرب ما يدخلوا التاريخ مصر موجودة منذ زمن ولكن العرب يحتلونها لاحظ مم. هذه فكرة لم تقفل عند مصر مع الاستعمال الفرنسي مم. عندنا بين مخلفات نابليون مم. ان مصر مثلا وتعرفوا اني لما جاء نابليون مثلا لاحتلال مصر كان معه 72 عالم متخصص في المصريات كتبوا كتاب ضخم اسم عشرة مجلد اسم وصف مصر درسوا كل شي في مصر من اول حتى الطيور والحيوانات حتى المعابد والناس والبشر وهذا الكتاب كتاب ضخم جدا يعني مم. تقريبا لم يبقى من الحاملة الفرنسية اللي هذا الكتاب مم. فهذا الكتاب أعطى النوع المزاق كما تقول تأسيس ثقافي لفكرة القومية مم. عند المصريين مم. نحن شعب مستقيم متميز لا صلة لنا بالعثماريين ولا يبغي أن نخضع بالعثماريين نفس الفكرة مثلا ظهرت في الجزيرة العربية بظهور الدولة السعودية <تصفيق> <تصفيق> لما ظهروا وقالوا نحن عرب نحن <تصفيق> أهل الدين لا يمكن أن نخضع لواحد تركي لا يعرف العربية ويقول لنا أنه هو إيه؟ <تصفيق> الخليفة فبدأت تظهر, فبدأت تظهر في الدول العربية فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية لأسباب مختلفة إما أسباب دينية مثل ما في الجزيرة العربية أو الأسباب قومية <تصفيق> مثل ما في مصر والعراق والشار زد على ذلك أن جوازيس الإصطعمال الإنجليزي بدأت تدخل وتعرف خصة لورانس العربي اللي <تصفيق> عنديه فن ضخمي <تصفيق> معاول تعرف هذا <تصفيق> لورانس العرب لا اي لا اي لا مشهور جدا اللي قلتها <تصفيق> لأيني كل شغلته بيتكلم عن السياسة الإنجليزية في الشرق مصر. الأوسط ولعب الجواسيس الإنجليز م. حتى يجعل العرب يستق... يريد الاستخلال عن الدولة العثمانية وكما ذكرت أن الدولة العثمانية بدأت تعتمد على فكرة الخلافة وتمد خطوط السكة الحديدية خط للعراق وخط للحجاز م. اللي هو الح... قطر الحج وخط المصر فهذا الترابط مثل شرائيين ستدعيد إحياء الدولة العثمانية لأن خطوط السكة الحديدية هذه ستساعد عدة أشياء أولا التبادل التجاري مع ذلك ستتحدث الصحوة الاقتصادية والدولة ستتقدمها ثانيا سرعة نقل الجيوش الجيوش لما التنتقل سيرا على مقدام يكون الإنجليز وصلوا بالسخن وحتلوا الدولة وانتهى الموضوع مم. لكن لما التنتقل الجيوش سريعا بالقترابط ستصل للعراق لحمايتها والجزيرة والمصر قبل أن تصل للجوش للسفن الإنجليزية لذلك كان الإنجليز وظيفتهم أنهم يدمروا خطر السكك الحديدية لذلك جعلوا يرانس هذا وظيفته يتواصل مع القبائل البدوية في الصحراء ويقود القبائل لتدمير خطوط السكاية هذه كانت وظيفتهم وفرق على رؤساء القبائل طبعاً رؤساء القبائل البدوية والصحراوية ما عندهمش انتساع رؤية سياسية او رؤية الاحداث السياسية العالمية هو واحد انجليزي جالهم شوان من الزهب اعرفهم؟ كان الانجليز بيوزعه كميات من الدهر الفضيع على هزي القبائل شيخ القبائل فشيخ القبيلة يبعث الناس يأى الى تدمير خط السكة الحدي فكان هذا يعني للأسف يعني هذه القبائل البدوية قصر نظرها وعدم فهمها للأمور السياسية ده كانت سبب أساسي في خراب العالم معاركي ومستعماره في العلم لأن مثلا تتصوروا الإنجليز لما جاء يحتلوا مصر في سنة 1882 لما فكروا ينزلوا في الأسكندرية الجيش المصري قيادة أحمد عربي اللي هو قادة الصورة العربية هذا الجيش الإنجليزي ولم يستطع أن ينسى فالجيش الإنجليزي رجع للبحر مرة أخرى وجاء في شرق مصر عند قناة السويس فلما الجيش المصري فكر يهدم القناة ياردنا كان قائل رئيس الشركة قاسمو ديليسي في قال لا ده الشركة بتحت حمالي في فرنسا والانجليز ده يمكن يدخل وإلا تكون حرب على بيه فطبعا المصري ديش المصري احمد غرابي هذا صدق لكن اول ما اجيات السفن الانجليزية فتح لهم القناة بعد بوسط مصر خير نعم فلما نزل ديش الانجليزي كان ديش المصري انتظر في التل الكبير موقع من ضخم والديش الانجليزي امامه الجيش الإنجليزي طوال التاريخ المعاصر لم ينتصر إلا بخيانة يعني هو هزم مرتين لأنه لم يستطع الخيانة يعني مثلا لما راح يستل لأفغانستان أبيد عن في أفغانستان لجيش الإنجليزي لأنه لم يجد واحد يخون هنا لما زاهدوا مثلا في جنوب أفريق أيضا الجيش الإنجليزي أبيد على هد القبائل الأفريقية قبال الزورو قبيلة واحدة أبدا تجيش الإنجليزي لأن لأ تسمع شيخ القبيلة وشغل القبيلة لا يمكن أو يسمونه ملك حتى الآن منوعاً بيسمى ملك اللي هم أفريق الزورو فلما جاءوا في مصر يوجد قبائل بدوية كثيرة في منطقة الشرقية فالإنجليز وزنوا عليهم تعرفوا كلمة شوان <تصفيق> زكي بو وقت مركزا من لعب بال... بالجنيهات الاستنيه الذهب فوزعوا عليه هذا الدرك يقول لك ان الشيوخ القبائل وهم خرجوا من المعسكر الإنجليزي من المكان اللي فيه الجيش الانجليزي كان دنادئ الجنيهات الذهب بتسقط منهم في الطريق بسبب الحمل الضخم الذي وقبل المعركه القبائل البداوية هاجمت على جيش عرابي من الخلف ضد ماريته تماما والإنجليز لم يفعل شيء يحتاج البلد لتنبع بسهول <تصفيق> يتعافوا أو يدخلوا في الحرب لأن القبائل وهم يعطوا القبائل البداوية ضرور ويعطوهم أسلحة وشيء من هذا من هذا القبيل أيضا لما الإنجليز فتكاره يحتاج القدس 1900 في الحرب العالمية الأولى وسبعتاشر طبعا تعرفوا ان المدن المقدسة عادتك بتحمى لا يوضع فيها ديوش حتى لا تضمر ولكن المدن البعيدة بيوضع فيها كثير فبتحمل مجان المقدس فجاءت الحماية من ناحية مصر عكا وعكا هذه قصة ضخمة مدينة محصنة كانت هزمة الصالبيين في الحروب الصالبية لم يستطيعوا فتحها إلا بالحسان. لما جاءنا بليون فشل أن يفتح عكا وهزم وفشل في الحملة هي مفشل أمام عكا الإنجليز حاولوا يصروا للقدس كهزم من الجنود في عكا ثلاثة مرات ثلاثة مرات فماذا يفعلوا جاؤل على القبال البدوية أصبح دورانس العرب ده وظيفته أن يجند القبال البدوية في جيش لتدبير الفطوط والهجوم على عكا من الجنب الآخر فالقبائل البداوية عرب في الأردن وشمال الجزيرة وشمال <تصفيق> السعودية الآن وفي هجمت على عكا قتلت الحامية التركية وهزمت الديش التركي وسلمت عكا للإنجليز ياب؟ بأخذل <تصفيق> ايه؟ خير لذلك أنا دائما أقترح على الطلبة أن أي إنسان ممكن يكتب دكتوراه عن الخيانة في التاريخ الإسلامي صحيح أسباب لأن موضوع الخيانة في التاريخ الإسلامي ده موضوع الناس م. تظن طوال الوقت م. أن اللي بيحرك التاريخ الجيش بيهزم والملك بياتي وملك لكن الخيانة هي اللي بتحرك التاريخ م. السبب الأول أو للاستعداد والشين غريب جدا تجد هذه الشعوب ليس حاجه خالص ان اسرائيل ما ده بنتجت فيها الدنيا كل اليهود صح ايه اللي عندنا العرب شيء اخلاقي جدا لذلك الاخلاقيات لها دور وانظر مثلا في تاريخ الاندلس كله قائم على الخيانه ما حصلت من حصار هل يوجد مثلا في الاسبان ما خان الاسبان بصدق الاندلس لم يوجد يا لذلك موضوع الخيانه موضوع مهم جدا واظن سيكون كتاب في ميدان الدرا سيغير وجه التاريخ ان في نزوع للخيانه عند نعم هذا من العرب بيؤدي للمآسي التاريخيه يا بسيمو مثلا على سبيل المثال من الموضوعات التي لا تبحث على على سبيل المثال تلاحظ ان التورة العثمانية آآ عوامل البعف الداخلية موجودة صادقة بعد ذلك تكالب انواع الاستعمار المختلف. خارج. وعليكم السلام اه. تكالب انواع الاستعمار المختلف سواء روسي او صفوي او أوروكي. انجليزي او فريسي او كل هذه اشياء آآ آآ قابدا ان الدولة تضرف. فلما دخلت الحرب العالمية الأولى هي تورطت في الحرب العالمية يعني م. ظلوا فترة طويلة لا يريدون أن في الحرب العالمية وبعدين في الآخر حدث انقلاب على السلطان عبدالحميد وجاء ثلاثة مزراء يحكم الدولة وكانوا الثلاثة كلهم متعلمين عند الألمان في ألمانيا ولهم يقول ألمانية م. فلما ألمانيا دخلت الحرب طلبت منهم أن يدخلوا الحرب فدخروا الحرب على مكان كده دي خطأ ضخم. وحتى عندما هزم الدولة العسونية هزمت وتم احتلالها والخلفاء دخل استنبول. التلافة هربوا الى المانيا. يا. هذا ايضا من الهيه. من الهيه. من, الـ الـ من الـ الـ في سنة الف ١٩٨١٨ بتانت الدولة العسونية. بسبب هذا الاحتلال وصل استنبول احتلالها ويهيه. والإجليز فاتك الجيش وفاتك الشرطة وأصح دول. قوات الجلترة وقوات فراسة هي اللي بتدير الدولة بتدير العاصمة فلم يعد هناك دولة دولة عاصمية 1918 لأن السلطان نفسه عبد المدير وقع الاستسلام وتفكيك الدولة وقع على وثيقة بهذا فالدولة بتقع 1918 تعرف الضبط زي ما واحد يموت فترة وأفضل تستخرج له شهادة وفاة ولأنك حزين وبعد شهر أو شهرين تذهب باستخرج شهادة وفاة هل هو في هذا الشهرين هو مات هنا ولا مات قبل ذلك؟ قبل ذلك قبل ذلك فهي الدولة العثمانية ماتت 2018 هي المشكلة أن الرجل اسمها داتور كده طلع شهادة الوفاة 1924 لأنه كان لابد يؤسس لدولة جديدة فقانونيا لابد ينقل القديمةウ اسس للجديد <تصفيق> ويسجل هذا في الامم الماتحدة ق relem got the media اللي هي المؤسسة الصادق على الامم المتحدة في Pend arbets And made an anime مستك beans and Laurie L 간 لابد أن يروف عظبة الأمم يضع الوثائق الجديدة لتكوين الدولة الجديدة وأظبط الامم تعترب بينا وده اعترف بعاصماتها ف... لأنه هو غير العاصمة قال اسطنبول هزيه قريبة من الأجانب وسهل احتلاله نحتاج عاصمة في وسط الأنادول في الجبال حتى لا يستطيع أحد الوصول إليه فاختر المكان يسمى أنقرة لما تذكروا أظن الصغار السين منكم مثل الفنات هنا لم يتذكروا هذه العاصمة <تصفيق> فأخذوا أنقرة هزيه فسط الأنادول حتى يصل على الاستعمار ان يصل يصل ايه فهو غير العاصمة وغير اسم الدولة وغير النظام بدل السلطاني يصبح جمهوري فنبد ان يخرج وثيقة رسمية ودودة عند الهم المتحدة فلما اخرج وثيقة الناس باكت وراثة الخلافة وانما هي ماتت قبل زالي يا؟ هي ماتت 1818 قبل زالي ماذا يبقى ان تحتلت الدولة احتلتها احتلت العاصمه وفككت الجيش وفككت الشرطه ده, الدول. ده ده ده, ده, ده. لكن دايم انا المسلمين او العرب بيستوعبوا الامور متاخره بس في هذا خطا ثقافي يعني مثلا قيام دوردساين مثلا مكتوب قبل قيامه ب 50 سنه <تصفيق> كتاب هرزل اللي هو قياء اسمه دولة اليوم مكتوب قبل قيام دولة إسرائيل بخمسين سنة ومكتوب فيه إن الخطة المتبعة لقبط الدولة بخمسين سنة وفيها <تصفيق> ألف سنة ميوردين على مقيم الدولة خمسين سنة لم ينتبع أحد من العرب لإني في خطة لإني الاستعمار بيقدر بيعت... كان ما يحدث سلام مع ابو مازي <تصفيق> كل شوية يوعدون مفاوضات وهو بيكلوا بأرض يبتطعوا قطعة بعدها بعد, <تكلم> بعد لما يوفق على المفاوضات لم يجد أرض يقيم على لاني الأرض <تكلم> أخذها <بصوت> مستوطنية <تكلم> هي نفس القدعة <بقلع. تكلم> هي نفس هي نفس هي بالضغط طرطط وأنا بقس أنا إسرائيل مثلا أنا بقسم معاك أنا باقي وأقول لك انتظر إن شاء الله سنتفاور وبعد ما أقول لك الآن نقسمها الطب تتهت خلاص يعني <تكلم> وأظن تعرف وزير الدفاع الإصلاقيلي سنوشة كان هو وزير الدفاع الإصلاقيلي في سنة 56 وحضس الوان السلاسي على مصر وإصلاقي حتلت سينات مم. مم. فلما الحرب سنة 67 يعني بعدها 10 سنوات كان هو مزال وزير الدفاع فلما بيسأل في أحد الحوارات كيف ستحارب مصر في الحرب الثانية قال له بنفس خطة 56 نفس خطة الحرب المعضرين فقيل له ألا تخافد إما يسمعوا كلامك ويستعيدوا للخطة قال له لا العرب لا يقرأه يعني كلمة فالموضح سيكتب ولكنهم لم يقرأ ما احنا جربناهم في قامة الدولة قل لا كابل خمسين سنة وقلنا لا أمو لم ينتمه. الان عشر سنين هم ما زالوا نائمين فالدولة العثمونية امتاد الف سنوية وثمنتاشر اه موضوع الدفن اربعة الناس ظنت ان الكلافة لغية اربعة وعشرين معنى هي اولدينك قبل زالين نعم طول نعم لغية على الدفن الفاء الانجليزه الف سنوية لما تم حتلال العاصمة استنبولوية تفكيك الشرطة وتفكيك الجيش وكله راح على بيوته لم يعتنك اي جيش او اي شرطه وقوات الاحتلال هي اللي نظمت العاصمه ومنظمه الدوله هذا من اجل التوثيق فقط من اجل فقط ان يوثق لاني هو استغرق اربع سنوات حتى يعيد الدوله مم. يعني هو انا ذكرت لكم ان كان الجيش اللي بيقوده التاسع موجود عند اذر بيجيت في اخر الدوله مم. كل الجيوش في الكيكه هو اللي رفض وبدا يحارب الاستعمار كان الـ الـ الـ اليونانيين دخلوا احتلوا كل الأنادول هذه هو رفض وبدا يقاوم الاستعمار العسكر الترك في الجيش اللي اتحلد في الجيش الاول والثاني والثالث والرابع اللي هم بيرفضوا ان الدوله ذهب وانضموا ليه فاصبح جيشه كبير فظل يتقدم ويهزم اليونانيين حتى قدع على الاحترال فقبل الفرنسي فقبلوا الفرنسيين لأنه قسموا البلد لقطع كل جيش كمكان فأباد الجيش الفرنسي وتقدم باتجاه اسطنبول الإنجليز لما واجهوا أن الجيش الفرنسي وبيت راحوا هم استزهروا تركوا العاصمة فهو لما دخل العاصمة أصبحت الدولة دا ونتوا اللي ركحها هو اللي رجع الدولة وليس فإذا كان مثلاً السلطان عبد المدين هذا استسلم لماذا هو يعيده بالخلافة مرة أخرى يعني هو لم يكن عثماني أكثر من العثمانيين هو قبل ذلك كان عثماني يعني كان نزعته بيدين للخليفة لكن خلال الأربع سنوات من الحروب والدماء والقلب نفسيته تغيرت والحقد تراكم عليه وان هذا نفسيا يعني انسانيا أفهم هذا فلما ذا كان وهو كم طوال هذه السنوات بيتهمم لمضراء السلطان العثماني بالخيانه واني هو خان الاتراك المستسلم ولما تقدم لوسط لا قبل لم يصل للاناضول كون اصبح تحت يده قطعه ضخمه جدا من الدوله نصف الاناضول <تصفيق> كيف يدير هذا؟ لابد من حكومة تدير هذا المكان الذي يستحابه فأنشئ برلمان وأنشئ حكومة وهذا البرلمان والحكومة عينوه رئيسا للدول كان هذا سنة 22 يعني بعد سنة أربع سنوات فظل يتقدم بالجيش حتى أول ما دخل استربوط أمر الجيش بالقبضة على الأسرة الأثمانية وطردها خائد البناء كلها عبد بكرة آخر <تصفيق> ليلة أخذوهم إلى محط القطرات التي نقلتهم في قطار الشرق باتجاه باريس أو أي مكان معقر ولم يسمح لهم بالعودة مرارة فأني سعاده سيعود معهم نفس الضعف وعوامل الخيانة وعوامل كل هذه الايه الاشياء وزي الزهره التركيه ما دي حاجه انا اللي لخصت لكم انا اللي شايفها مثل سس موديل ستورفيك كما انه تمشي مقاومه الاحتلال الفرنسي والانجليزي على العثمانيه مثلا او يحاول على على الدوله العثمانيه او كل واحد متفكيره لانه هو كان رجل جيش يعني عسكري في الدين ولا يعني <تصفيق> ولم يربى حتى يبقى استطاع فاست الانسان لا يكون ملكا مرة واحدة هكذا <تصفيق> لابد ان هو بيربى منذ الصغر فترة طويلة على الامور الملكية والمقارير اطمتوا في النغربة هم في العالمين عندكم الامراء لهم مدرسة خاصة بيذهب لها الامير مع اولاد الاسرة هذا النظام في كل الدول الملكية يعم <تصفيق> ان في مدرسه خاصه ملكيه بيذهب لها الامير وبيختار لها نخبه من الاطفال م. من الاسره المالكه م. ان يكونوا حول الامير حتى لا يكون بمفرده بقى زي كان لوحده لا ف... بده ان يكون هناك اطفال بيلعبوا معه ومش بس لا بده ان يكون اطفال من هيئه القصر والشيء الغريب جدا حواليه الاطفال الذين معه هم الذين يكونوا بعد ذلك وزراء و لان هم إيه جيل واحد بياتي بيدخل ويخرج يضرب الجيل الايه اول ما يصح ملك جديد كل الرؤساء في الـ الـ يعني رئيس الديوان ووزير الدفاع كله بيتغير فبياتي جيل جديد جي. بيكون هذا الجيل اللي هو طلب ما الملك وتعلق دوار الوقت كيفيه احتراب الملك وكيفيه ما وهو ما هو بيحتاج يعني يدرسوا كيفيه احتراب الملك اظن الوثائقي حسوا عن بت... عندكم لل... في مصر خاصه تعليم الاميه عندكم اي لحد ولا اكثر من اميه اكثر ثاني دائما بيكون في رقم واحد وبعد منه رقم 2 وبعد منه رقم 3 كان يحدث مثلا في القرى فبيبقى في مدرسه خاصه للبقرات بيتعلموا فيها فواحد مثل على طول عسكري بيش ظل يتطور داخل البيش كل مفاهيمه عسكرية مم. يعني هو بالتأكيد كان زي الأخ اللي عندنا في مصر دا السيسي <تصفيق> <تصفيق> <آه> بنفس التأكيد <تصفيق> النفسية الخاصة بواحد عسكري <تصفيق> في عنده نوع من أمر طبق. جاهل الثقافي هو بيعرف الأمور العسكرية بيعرف يقتل جهي الجدر لكن أن يفكر بطريقة المدنيين لا يعود مم. هذا يفسر كل القرارات المتهورة اللي اخذها اه اه اه اه اه اه اه اه زي مثلا ملع الازام بالعربية ومن الامر قريبة جدا ان هما جابوا موسيقار تركي وضعوا اه ترجموا الازام للتركية وجاءوا بموسيقار تركي يلحن الازام بحيث المؤذن يؤديه طريقة اسلامية <تصفيق> ياه فيؤذن بالتركية ويترجمه القرآن ويقول للغة التركية وراحوا لغلين الحروف العربية على الإطلاق وهذا القرار مثلا في المنطقة الغباء لإني لاحظ لاحظ مثلا الغباء لاحظ في المجرى مثلا عندك فراس من 1400 سنة بيكتب باللغة العربية الحروف العربية وفاجأة هذا القرار لا يأخذه إلا عسكري غابل تغير الحروف مرة واحدة وتعلمها للأولاد مع ذلك أن الجيل اللي طالح هذا لم يعرف كل التراث الموجود باللغة العربية قبل ذلك لن يستطيع أن يقرروا وهذه مأساة هذا مثلا موجود عبدالأتراك حالياً الجيل الجديد لم يعرف الأدب التركي اللي موجود بالحروف العربية قبل ذلك إلا إذا ترجم له إليك تركيا وإنك تترجم كتابات من 1400 سنة حتى العصر الحديث ده شيء لا يمكن تخييره نعم ده انت علشان تحقق كتاب يعني انا عارف مثلا تحقيق تفسير الطبري مثلا تحقيقه فقط يعني نقل من الكتاب باليان الكتابة دي اخذ عشرين سنة لما بالك بترجعك يه وما بقى انت ليس عندك مثلا تاريخ مثل او تفسير مثل الطبري ده انت عندك تفسير الفورتوبي اكبر من تفسير الطبري مرة تفسير ابن كثير هو الماسور اكبر من تفسير م. هذا مرتين فمسك ولكن الطع بعد ذلك انهم كانوا يقصدوا هذا تدمير م. يعني العسكر الغربات كانوا يقصدوا عمل قاطع يقص التاريخ يا كاين هجس كان التاريخ التركي هذا نهر وهو اعلم ما هو بنست وبدا كان يقصدوا هذا مم. ان يمنع الناس عن معرفة تبريد. ترصب بحقيقة مم. حتى يسهل تشكيلهم يا؟ بس وهي بس. نفس النظرية الخاصة مثلا بالملوك الملوك مثلا يحب ان يكون الشعب جاهل لان انك تحكم شعب جاهل ابدل من انك شعب <تصفيق> مصقف مصقف سيظل ينقض ويقول لاته التعليق فهو يفضل ان الشعب يكون جاهل وهذا بالضبط ما كان يقصده أتاتورك والعسكر اللي معه ومثل هذا القرار جريمة ثقافية جريمة ثقافية لأن تركي حالياً لا يعرف أن يقرأ الموجود على قبر جده مثلاً باللغة العربية وفاة المرحب لا يعرف أن يقرأ هذا فلاحظ أنت هذه الماسات في كل الـ لأنه كما ذكرت أن هذا يليق بعقلية عسكري غير مصقق الى جانب الاشياء الاخرى الغاء التكاية والغاء الاشياء الاسلامية والغاء الاشياء كثيرة جدا تتمر تتمر حتى تعروف تركيا ليه؟ لدولة علمالية فانت قيس هذا. هذا هل تجعل تركيا دولة مستعمرة؟ ولا تجعلها دولة غير مستعمرة ولكن علمالية؟ تلا بيكون لديك تايي الخيار رجل يعني اما انها تكون علمانية لكن مستقلة ويحكومها الاطرار او تكون مستعمرة ويحدث لها مثلا انت حدث في مصر لان مثلا مشكلة التخلف المصري اعمل بكثير مما تتصوره هنا لان الاحتلال الانجليزي لما جاء في مصر اول شيء لاعب في تعليم المصريين انت لما بتنظر الان لتعليم المصريين وهذا مثلاً أحد الأسباب لماذا يوجد خوانة إنت تجد في مصر مثلا مدارس أمريكية، مدارس إنجليزية، مدارس فرنسية، مدارس إثمانية حياناً يوجد مدارس يابانية ومدارس صينية إلى جانب مدارس خاصة إلى جانب المدارس الحكومية وهي فشلة تمتاد تخلق لذلك الناس يعني مثلا تجد مصر وهذا أحد أشياء اللي سيئة تشتري مثلاً العام الماضي مصر أكتر دولة في العالم اشتريت سلاح تمانية مليار ماذا نفعل بهذه الساعة؟ انت بتتخيل انت الآن معكم السلام مع اسرائيل وبتحب اسرائيل هم بيحب اسرائيل كأنها قولة لماذا تشتريها؟ ماذا ستفعل به؟ في حين أن المدارس مليار واحد ممكن يعني اتحال التعليم في مصر صحي مخيم واحد لتحسن أوضاع الأسلزة وأوضاع المدارس لكن هو الموضوع كذا في آخر خمسين سنة من أول ما جاء من العسكر من أول انقلاب جمال عبد النصر حتى الآن فسلت تعليم في مصر فتجد الطلبة اللي بيخرج جيل اللي بيخرج عبارة عن سبطة هولاد هو... هويتهم أمريكية هولاد هوليتهم فرنسية هولاد هوليتهم الجيل الجديد والجيل المصري اللي هو تعلم في مدرسة مصرية متخلف لان المدرسة متخلفة مم. فتجد مثلا في الوظائف الحكومية من يتولى الى اولاد التعلمه في مدرسه اكنافية لاني مستوىهم افضل ولغاتهم افضل لما يجي هذا الولد مثلا وهو تعلم تعليم امريكي مثلا يا؟ وامريكا تريد منه شيء بيفضل امريكا طبعا فميكون اسهل بالنسبة, بالنسبة لهم وتأييته مثلا لما يتزوج وزوجته حامل هو يعرف ان لو الولد ولد في امريكا بيأخذ الجنسية الامريكية صح. بيبعت زوجته حتى الولد يأخذ هو وزير وغير مقتنع بالبلد التي هو وزير <تصفيق> لها ولد جنسيتها صح. وبيبعت زوجته تالت هناك حتى الولد يأخذ جنسيتها فأين <تصفيق> الخير <تصفيق> يعني أين الاخلاص هنا للخول التي هو يعمل فيه لذلك تجب كل الفساد المنتشر هذا البلد كانا حاليا بتبع للأجيب صحيح طالبا تجد مثلا لو اكتشف أبار بترول شركة أمريكية انت نتاكت تقض منها توقع مع معادة ان الأمريكات حقهم 80% وانت 20% الخاصة بلدك هذا زي مثلا تلاحظوا مثلا كان فيه أبار غاز في مصر بتصدر غاز لإسرائيل وخطوط الأنابيب بتنوره في سيناء كانت بتفجر كل طبعية مصر بتنور الحد لأردن وإسرائيل م. وكان هذه الأسعار العالمية للغاز أربعة ومص دولار كانت كتبها لإسرائيل بدولار ومص ففي فرق 3 دولارات وطول الوقت ما كل الناس اسرائيل بتخدعكم اسرائيل بتخدعكم طوال الوقت وبعد ما قامت الثوره كده شفنا ان ال دولارات دول بيدفعوا لكن بيدفعوا الجمال بتاعهم والان هو اللي وقع الاتفاقيه على ان يحول ال 3 من البلد 1.5 و... ولما قامت الساوء اكتشفنا كل هذه النقاس يعني مثلا تكتشف ان لما مصر اشتركت في حرب العراق يعني في حرب العراق بصراحة الامريكاني نجيش من مصر دفع الى مصر 8 مليار دولار خدتهم مبارك واحطوهم في حسابه القزة بس الغداء بتاعه انه هو لم يضحم خالد مصر ده وضحم في البنك المركزي لمصر رجعت <تصفيق> <تصفيق> و... <طبعاً> وا <باعوا> ضاع <تصفيق> يعني خوله اخذتهم ولكن هذا الفساد من حتى رئيس الدوله نفسه مستغرب ايه الموجود حاليا يعني اكثر الفساد اللي رايته في مصر في اخر قرن او شيء كل شيء له نفس الدول الاخرى نفس اسرائيل اه كل شيء نفس الدول الاخرى هو واولاده كيعني بينهك بطريقه حقيراً تعرف لما يكون إنسان دنيئ النفس تجده بينهج بهذا الشكل إنه سيهرب سريعاً أول ما تحلسه مشكلة ولا يستطيع القتل أو التحكم فيها سيهرب فهو بينهج نهب كان يعني إنسان جائع طول الأمر وفجأة وجد نفسه أمام مائدة عامرة فبياخد أصع حتى, حتى هذا هو الوضع اللذي فلنش كان ليه اهتمام بالتعليم ولا اهتمام بالمواصلات يعني مثلا كان في من يومين في مصر فيضار تصور مصر بيحدث فيها فيضانات هو المياه كانت هي المطر نازل ولكن المجاري المجاري اسدته المياه بتفتح حتى داخل بيوت الناس مستودة. مستودة. الناس اللي هي بتؤيدهم فطبعاً المقاسف تتراكم عليهم بسبب هذا الطريق هذا تسير أنا لا أقول هذا خارج الفصل أقول لكم فعلاً إن حالياً الناس اللي هي أيدتهم بدون هد منهم يعني مثلاً لما فكر يحفر قناة السويسي الجديدة هو لم يحفر هي ليست قناة السويسي الجديدة هو كان فيه تفريعة جزء قادم من هنا وبعدين القناة بتشتاء يعني القناة ماشية كده وفيه جزء من هنا ويدخل في القناة وجزء من هنا هو يريد توصيل هذا اللي ايه هذا الجزء يسمى تفريع هو بيسميه قناة سويس جديدة فمثلا كان لابد ان يمول هذا من الناس فظل يقول للناس لن نحتاج كروب من الخارج انتم اغنيه انتم فجمع من الناس في البلوك ستين مليار جنيه مصر والقناه ستعود على وحدتها ووضع للناس مثلا فوائد 12% وهذا رقم عالي جدا انك تاخد 12% على على فوائد وهذا سيحدث الفوائد بعد اربع سنوات الفوحه القناه ومرت السنوات والناس لم تاخد فوائد ولم تستعيد فلوسها بس الجريل بقى ان هؤلاء الناس اللي دفعوا اللي هم مؤيدين لهم لا ليس مشكلة ده جديد جيد لاكس راكس بيضطرهم وايقرهم اجا هزينت ساعدوا ايه ايه ساعدوا على الشرق هم بيقعد الناس اللي هيدون ساعدوه زهر ودفع فلوس اللي مقتنعين به فشو بقى بيحدوا الامس كل اللي هتاكل ببيوتة بدأوا بقى يضجوا بدأ ينصر يضج ايه استباب له من ضمن الناس المؤيدة له تذكرت ما وقع في المغرب في بناء مسجد حسن ثاني فكان إجبالي على كل مواطن أن يدفع ولو كان فاقيراً لا يملكه أي شيء نعم. بعدها على الأقل في مصر يدفع من يؤيد الرئيس أما في المغرب كان إجبال <تصفيق> بس بنيته مسجد رأى حسن أجمل في الحياة هو داخل في المناز. <متحدث> وحسن لك يا ست يعني انتي اكيد منبنى مالس جدي اعجب ليس كما انحفر القناة ليس كما انحفر القناة حفر القناة والقناة باسط اصلا لانان انا متعفر هو يريد انجاز سريع الناس المهندسين يقولوني هي بتحتك ثلاث سنوان لان ينحفر في الرمل الرمل سائب وغير متماسك لابد من حق مباشاك يا ايه يتماسك وجدوا الحفر هم ضربوا لحفروا يحفروا, يحفروا حت... و... <تصفيق> والرمال تايتها مره أخرى في الحفر وجدوا مهاس كثيرة اقرب الاشياء وجدوها وجدوا جثه عسكري كامل في الحفر حفر. وعلى السلسله اللي في الجيش بيكتب لل العسكري هذه بتسلمها في النهاية يعني للأسف لما احتفظ ده لانك لابد من سليمة بيكون حاء مادة لا تنصغر ولا تنفجر بالقناة يعني حتى الجمدية ده لو ضربت فيه قنبيلة وجسمه تفتت بتظل هي سليمة عليها اسم رقم العسكري وجدوا عسكري ميت من حرب عسكري ميت من حرب 67 وجسمه شفح كامل سبحان, سبحان الله وعليه الحديد فعرف ان هو احد الفلاحين يعني. <تصفيق> من القصة حزينة من مكاننا كده وكانت شيء غريب جدا اخواته مزانه احيانه فحكوا حكاية غريبة جدا قالوا ان الجيش اتهبوا بالروب ورفقوا الجيش حاكمهم عسكرية حاكم الأسرة عسكرية ده. وطلب منهم لابد يدفعوا تامن المهمات العسكرية اللي كانت معاية <تصفيق> وظل العائلة تدفع شفنها مات وهي والجيش المفروض يقول اينا زهر الجيش التامن بانهم هربوه وظل يدفع الوالد خمس سنين للجيش موهلة الناس الآن ظل التاسوب بالجيش وتكوين بالصحافه في التعديل لاني الراجل ما مستشهد بطن ومع ذلك دفعه وسلطته خمس سنوات ثمان المهمات العسكريه التي كانت كانت معه مقاسي كثيرة في مقاسه تسيره بتدفع بهذا الشكل ان فطراكه عند الناس نوع من الكراهيه لهذا النظام العسكري السؤال انه اساس احنا دفع المنهج سينتهي <تصفيق> في <المنهج. تصفيق> لكن فيها فائده المهم <تصفيق> فما فعله أتاتورك أمر أنا بتخيله ما انتقل بالنسبة العسكاري غير مصقف لا يعرفه والعسكري ما سيتعلم العسكري أوامل. العسكري بيتعلم شيئين القتل والطعم و أسابق العسكري نفسه لو فكر بيمهار الجيش هو مم. لابد أن يكون آلة داخل لو القائد دانه أمر <تصفيق> وهو فكر إذا كان الأمر أخلاقي أو غير أخلاقي لا يبقى في الجيش يطرد من الجيش وهذا ما يحدث في كل في <تصفيق> فهو ذو تفكير حاد واتجاه واحد فكونوا يأتي وهو مصنم على طرد الخلافة مهما تظل تقول الإسلام الخلافة عن نفسها هي هذه الأفكار ليست في علامه في تفكيره <تصفيق> هو في تفكيره ان العسكاري لما يخال يعدم يعم؟ والخليفة خال انا لن اعدمه انا ستكرم عليه وساطرده فقط يبنى كده خيري عليهم مليسا هذا هو كان مفاكر بها هذين طريقه كثير من الناس اللي اتتباك على الغير الخليفة حتى الغير لا يفهموا هذين اشياء يعم؟ لا يفهم هذين هذه الأشياء وإن ده طريقة التفكير المشاهد إن هي م. لابد أم ترجى بهذا الشكل لأنها يعني لابد تكون خلافة كما تتصوروا يعني ما ذكرت لكم إن لقب الخلافة هذا كان آخر في, في العلقاب دليل على إنه كان غير مهم والسلطان عبد الحميد هذا هو اللي قاعد فكرة الخلافة في أظن 1894 حتى لو ايه فكر اضطراب الانقلاد للعركه لم يربطهم بين مره اخرى الا اذا اعلنا الخلافه وقدمناها على غيرها فبدا يقدم الخلافه لاستخدام سياسي وليس لانه استخدام ديني فطول الوقت ما طول السلطنه العثمانيه السلطنه العثمانيه السلطنه العثمانيه فقط قبل الغاه ب 20 سنه برز اسم الخلافه يعني هو في رايي خدعة سياسية. مم. ليس ليس. أكبر. والموضوع مم. لا يوجد فيه ما يبكى عليه يعلمها. غير ست. مهم على البلاد. هؤلاء لم يكنوا خلفار الشديد ولا كم عبدالباك ولا عمر ولا ولا أي شيء. دولة مثل الدول وانتهت مثل مثل بقية الدول. الله الله يحتاج. بكاء المهم نعود مرة أخرى على الانتهد من الكتاب الآية. بل دخلت في تاريخ الحرب العربي المعاصر وتكلمت عن مصر تاريخ <تصفيق> <خالف تصفيق> المقاومه الكتاب ابتدى ايه السعوديه انا وظيفتي الان ما ساشرح لكم يعني انا شرحت ان هي الخلافه لكم عوامل الضعف التي ادت الى انهيار انهيار الخلافه والضعف النهائي وسنحدد العوامل وسنضع عليها اسئله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حتى نعم نصل الموضوع موضوع اللافه <تصفيق> جميل؟ جميل. نحن الآن في أي صفحة عند الجيش الانتشاري؟ انتشاري في أي صفحة؟ آآ ثلاثمائة وسبعة مثلا في موضوع فسر الانتشاري. الجيش الانتشاري كما سبق شرحه معناه العسكر الجديد. وهذا لابد أن تفهم أي دولة جديدة؟ لابد اما يقول لها جيش جديد. ها جيش يؤيد. وهذا مسلا اعرفه بعد ذلك. يعني مسلا محمد علي لما جاء في مصر عمل جيش كتير. وزون الدولة العلوية عندكم لما جاء المغرب عمل <تصفيق> جيش خاصة بيه. الامريكان لما زهدوا للعراق والشيعة سيطروا عليه عملوا جيش. وفتكوا الجيش الايه؟ الجيش الخطير. <تصفيق> فكانوا نتطبيق ان العشوانين يكون جيش. فكان هذا الجيش هو الجيش انكشاف. كانت قت قت اب محاربا مشهوره بالصرامه وبالتمرين الجيد على القتال واستخدام الأسل الاسلحه الحديثة والدوله العثمانيه قامت على اكتاف الجيش النشا يا معظم الحروب التي خاضتها وانتصرت فيها كان بسبب هذا الجيش الجيش الانشاء ولكن الدولة أيضا ضعفت وبدأت التفكك أيضا بسبب فساد الجيش الانكشاري وهنا لابد أن نقرأ بعض الهوامش حتى نفهم هذا هذا تركيب الجيش الانكشاري أنا مثلا في هامش سبعة وسبعين وأرجو أن نفهم هذه الجزئية لأن المؤرخين خاصة بالأخوان المسلمين والسلافيين بيمكروا أشياء يعني هم بينظروا للخلافة العثمانية نظراً ملايكية وبيتصوروها الخلافة الرشيدة ويمكروا مثلاً تركيب الجيش المرشاني نحن م. هنا بنحتمد مثلاً على مؤرخين عثمانيين تعرفوا إن المؤرخين الأتراك حالياً أفضل من يكتب عن الدولة العثمانية م. لأنهم بيرتبعوا على الأرشيف العثماني وبيستخرجوا الوصائق وبيمشوروا الوصائق وانت لما يكون عندك وسيطة لتكوين الجيش الانكشاري تكوينه كان مناسب للعصر وهو غير مناسب للعصر الحالي فلا دائما تنكر وسيطة عليها ختم الخليفة والخليفة والله اصدارها حتى تحافظ على صورة الدولة الاصنائية كان الدولة ممتازة لكن لاحظوا مثلا في الهامش تكوين الجيش لكي الشاعر لابد أن أقول لكم شيء هنا إن كما كان يحدث للأندلسيين في العصور الوسطى إن الأسبان لما كانوا بيأخذوا دولة لما بيأخذوا مدينة أندلسية كانوا بيقتلوا فيها كل المقاتلة هذا كان المعتاد في الحروب العربية على كل الرجال يعني الاول عن عورات وزواج شعر يا كل بلد فبيقترب من اول البارح هذا حتى نهايه الرجال ويس النساء يبيعونها في مدن اخرى بعيده والاولاد بيسكتو للكنيسه طلعت فكيت لما تسقط مثلا طليقه فبعد اسبوعين انتهت طليقه تم قتل الرجال بيعت النساء والاولاد في الكنائس مش هابيد انت مهما تحاول استرجعها لا يوجد فيها مسلمين يا من, من كانوا فيه فكان هذا هو المتبع في الحروب الشرور الان لاحظ العثمانيين مسلمين يا وكانوا بدايتهم من أفضل المسلمين على الاطلاق وكانوا يحاربوا تبع لقواعد الجهاد في الاسلام يسهى مم. يسهى. مم. بدليل ان هم انتجوا واحد مثل محمد الفاتح دليل على ان المظام كان صحي واسلامي ومن ناحية العقادية متميز فالان محمد الفاتح مثلا دخل مدينة وفتح هو مسلم. الرجال استسلموا اصبحوا الاسلام هل قتل الاسلام في الاسلام؟ مباعب ماذا يفعل في هؤلاء الرجال؟ اذا هو بين إذا طردهم سيكونوا حوناً للديوش للعدوم وسيكونوا مبليون بن حقب عليهم فيكون حربهم أصعب هو الآن بتحلي من الخلول هذي فهو وصلوا الحل للعثمارين وأنا أرى أنه هو بقواعد العصر الذي كان فيه متميز بالقواعد الآن غير يعني ولكن نحن لا نتحجمهم بقواعد العصر الحديث وعلى حقوق الإنسان ولكن بينه حاكمهم بالعصر اللازفين نعم هو كان بيخير العجائس بين الثامنين وعلى الوسطى هيكفل الكتاب لا لأنه ترى ما بتقرأ وعلى صوته بتنام فهو بتغفر الكتاب وتمتال لا أخينا أنا مم. هو القاد ده زي يفعله بيأتي على الرجال الكبار وبيخيره إما يذهب أحرار او يسلموا ويبقوا ولا يعاجل تاولا فكانوا اظنهم بها كانوا هجائز هجائز لكن الشباب ماذا كان يفعل فيهم كانوا بيضموهم للجيش كنت يشاهدوا ممتاز فكانوا بيعلمهم اللغة العثمانية بيعلمهم الإسلام وكانوا بيسلمهم وكانوا بيصبحوا الجزء في هذا الجيش فبدأ وكان في نفس الوقت الدولة العثمانية بتشتري عديد أولاد صغار وتدخلهم نفس المدارس ويتعلموا ويصبحوا في الجيش العثمان فأنت مثلا لاحظ أنت مثلا كأنك بتبقز الأولاد الصغار اللي استعبتوا وهو لدخل له في استعباتهم بتنقصهم من مصير الموظلمين ده بتدخلهم حياة وبتعلمهم وبتسلمهم وبتستخدمهم في في الجيش أفضل. والشباب اللي في المدينة اللي هو فتح البدل عن يقتلوه بيدخلوا فيه فهي مفاهيم العصر كان حل ممتاز بالنسبة لهم استفاد منهم وعطاهم حياة يدفتها واضح الفكرة أه نعم. أه نعم. طبعا بالعصر الحديث لا يمكن أن يقبل هذا الهزب لأن الوضع تغير ولكن بالنسبة لهذا العصر لما تنظر إليها تجيتها وق... فكرة جيدة. حل جاية يستفيد منه و... لان انا لكم قبل ذلك لان انا صراحة كنت لايوبة لانه انسان سامح النفس لما خير الصبريين قال له بصلا خرجوا لم تقتلوا بعدما اتخرجوا عادوا في الجيش التالي وكان كلهم بيقسموا انهم لن يشتركوا في حرب المسلمين اول ما جاء الحرب نصربيه ناسوا التعاعد هم الاول وراجعوا عليه مرة وقرب في الحرب مثلا مرة فهو لم يكن يقطع هذا الخطأ مم. يعني في تقييم هذا الخطأ ل... لذلك انا مثلا لما أقرد من صلاح الدين وبين محمد الفاتح وفضل محمد الفاتح عليه صحيح صحيح كان عظيم ولكن مقارنة فكري. الرجال وفكريا من ناحية النتائج ومن ناحية الأفكار والاستياسة بتخليه بالنسبة لي أفضل قليلا من من صلاح الدين رغم عظم صلاح الدين فتجد أنه هو وجد هذا الحل وهو حل أقدر منه ولكن كان سائف في نفسه في هذا الوقت فما نجيش قوي جدا من هؤلاء اللي أصبح أولئك الأولاد يدينون للسلطان بكل شيء مم. لأنهم أقوم حياة جديدة, جديدة مم. وعلمهم ومثقفهم وهم فقط ملصورين أن يشتركوا في الحروب والحروب لا تحدث كل عام لا تحدث كل يوم مم. فبيمارس حياته عادي وقت الحروب يذهب للحرب فكون الجيش كان له مخيفة في أوروبا أول ما الجيوش الأوروبية تعرف أن يجيش لك شريكي بتنهار يا بزم هذي هو التي كانت السمعة التي اكتسبها كي جيش مختلف منظم تنظيم حديدي لا يفنج أقول ولا يقول أشياء معينة بتقويت هذا الجيش غريبة لما تنظم لها من العصر الحديث مثلا مثلا ضمن الشروط ممنوع عليهم الزواج مم. من الشوطة القصية ممنوع عليهم ممارسة تتار. التجارة مم. والاختلاط ده الناس هو يعني كأنه بيحاولهم لآل ألا. القتال, مم. القتال. مم. لأنه لو تزوج هيرطمد بزوجة أو وفي عارف. الحرب <تصفيق> سيتردد في البود لانه هو بيفكر فين مصير اولاده وعائلته فاهو <تصفيق> انت لما تنزل للكان لها... يعني صح <تصفيق> هذا الموضوع ولكن هو لاحظ الشخص انت مثلا لو كنت في الجيش انت بتخير بين ستططا او فتدخل. فتدخل ستدخل تدخل الجيش ستعيش ولكن تبع قواعد الجيش م. فانت تختار يا هذا هذا هذا الاختيار فتاجد هنا مثلا في الهامس سدعو سبعيل كان هؤلاء الأولاء كان هذا الجيش يسمى عبيد السلطان فكانوا أو عبيد عبيد الباب العالي مم. عبيد المملكة مم. فكان مثلا أخذ هؤلاء العديد من واحد أسرى الحروب الذين وقعوا في قيد العثمانيين لاحظت من الأطفال والفتياء من هذا أيضا ما هو اللي لم يكونوا يحاربوا ضد المسلمين ما الدولة لم تفسد إلا ما بدأت تحارب ضد المسلمين يعني لما حولت نصر والشام والحجاز لدرح حرب لغاية من الناس المسلمين فسدت فكرة الجهنة عند العثمانيين أصبح يحاربوا الأسباب الاقتصادية يوسيانها الشام ويوسيانها مصر بهذا الشكل لم تعد الجهاد الحروب العثمانية لأجل الفتح ومشهر الإسلام كما كان قبل ذلك هذا أحد عامل الفساد من يوم بدل ما يجاهدوا مثلا فيه أرض الحرب تحولوا إلى أرض تسموا وإن؟ مصالح واحتلوا الدول العربية هذا أحد أسباب الفساد, في الفساد العثمان الجيش الثاني لاحظ رقم باء جمع الصبية والفتيان غير المتزوجين من رعاياهم النصارى في شركة جزيرة البلقان وأسيا الصغرى وتربيتهم التربية المطلوبة هذا شيء قاسي قاسي جدا لماذا؟ انظروا إليه هنا لقد رأيته هين في كان فيه ضريبة تسمى ضريبة الجزية يعني هم مثلا دخلوا المجر أو سربيا واحتلوا الفتح المجر أو سربيا ناس بتسلم وفي ناس تتفضل تبقى نصارى وتدفع الجزية والجزية دي موجودة على الرأس الثانوية وهذا غير شيء غير إسلامي لما الإنسان لا يستطيع دفع الجزية عليه وعلى أسرته بيأخذ أحد أطفاله بيأخذ أحد أطفاله مقابل بريدة الجزية وهذا طبعاً نقطة سوداء في تاريخ سوداء. الدولة الأثمانية بيمكرها الإسلاميين هو لكن الأثمانين هم اللي بيقي يعني المورخين اللي اللي اتطلع على بسبب هذه الفكرة هي ألغية هذا الأمر بعد ذلك في القرن السابع عشر أظن داعت أفكار كنسية وكان الأباء بيتداخروا وبيأخذ أموال من الكنيسة حتى يفدي أو لأن الكنيسة فاهدة ان يظلم الاولاد بياخذوا الجيش التركي بيظلم قوم لم ندفع الامباء مقابل الجزيه واولادته بيفضلوا النصارى تابع للكنيسه احنا بنحفظ مسيحيتهم وبنضعف الجيش هو هذا الامر اللي بتتكلم فيه سنه القرن ال17 يا بعد فبدا الف... يظهر هذا الايه هذا هذا النظام اللي كان موجود فيه الدولة الايه؟ الدولة العثمانية. المهم هذا النظام كانت تلاحظ هنا يسمى الدوشيرمة كان وقت بيجري كل خمس سنوات. ولكن لكن لابد كانت تجول شيء معي. كان فيه اسر مسيحية شديدة الفقر كانت بتنتظر هذا النظام ولا تؤدي الجسية حتى ياتي رشماني ويأخذوا ابن اللعنة يعني هم بيقدموا اللعنة لأن هم معرفوا بعد فترة أن الأولاد معاً بيسلموا ويزروح في الجيش لكن بيكون لهم مرتبات والأولاد بيبعثوا لأباءهم مرتبات وأنا ذكرتك لكم قبل ذلك أني لما يكون الولد زاكي ممكن يتطور داخل م. النظام العثماني وبعدهم كان بيصبح صدر عظم يعني رئيس وزراء صراحة. وكان في واحد رئيس وزراء عثماني ناسيك اسمه الان كان مازالت امه مسيحية وكان بيزهر لزيارتها وهو م. رئيس وزراء الدولة كميراتورية اللي فتحته في العالم لكن امه مسيحية وهو الولد اسلم واصبح رئيس وزراء ولكن كان فكان الموضوع م. بنظرتنا الان أمر موزل يعني بتاخد أولاد إنسان آخر وبتغير دفنهم معين وتم بالقوة شيء موزل يعني غير, غير متصار يعني أنا مثلا الشاي اللي عرفها تاريخيا تعرفه بعد المجازر الأرميدية اللي كانت تحدث على يد الأسلامية هو موضوع حتى لأد موز تسمية المجازر هو موجود في الكتاب هنا اظن في حرب العالمية الاولى وانا الان اشرحكم <تصفيق> اني كانت لحظ الكرة الارمينية اللي هي في ارمينيا الهان شرق الامبراطورية الارسمنية كانت خضعة الامبراطورية الارسمنية لكن كانت روسيا تستخدم الارمن ضد الدولة الارسمنية وكانت بتجاهز من الارمن عصابات تاهم على الثانيه للعثمانيين والجيش العثماني لصالح روسيا مم. فكان الجيش العثماني بيتورط هذه العصابات واحيانا لما بيطاحن القرى العثمانيه الناس كانت بتختبئ وهو ليجتها فكان بيرتكب تجاوز ضد القريه مم. كرد فعل على على هجوم القوات العثمانيه اللي بتعمل لصالح, لصالح روسيا لصالح روسيا ولكن انا يعني احيانا له فكر ان هو يستخدم كمجازر لان الاطمن كانوا بيفعلوا ايضا مجازر في السنة اللي هو من اقراره يدخلوا ايضا من قرية التركية ويرتكبوا فيها مجازر فكانت المجازر متبادلة ولكن لما يكون مجازرنا قبل جماعات عصادات صغيرة غير لما تكون من قبل دولة, دولة مؤسسة سمحة. لأن الدولة المؤسسة لما تستخدم قوة سمحة. ليسمى في القانون الدولي عدم توازن القوة آه. آه. بتستخدم قوة قاهرة ضد بس. ضد الناس ده مثلا على سبيل المسلم في مصر أن لماذا مثلا يتهم السيسي بأنه مجرم حر لأنه في الفضل ربعا استخدم قوة غير متوازنة كان في وسائل أخرى, أخرى. لفدوا الاعتصام دون قتل الناس مم. ودون حلقهم على سبيل المثال حصار لمدة أسبوع أو أسبوعين ومنع الدخول والخروج والأكل والطعام مم. وفتح ممر لمن يريد أن يخرج من الاعتصام بسبب الجوء كان الناس ستقرج لكن هو لا وكل العالم نصح بهذا لكن هو كان يريد ارتكاب مجزرة حتى تكون إقرأ ولا يدر أحد على الثورة عليه بعد ذلك هو زهب إلى المجزرة وهو يقصد أن يقتل الناس لأن كان فيه وسائل كثيرة جدا لقصة العصار وللأسف كان فيه دول خالدية وتعطيه أموال حتى يقتل المجزرة وهو زهب قصداً لذلك هو مجرم حربية التقليم العالمي <تصفيق> ولولا أن هو الآن موجود في سلطة وبيورش الدول الكبرى يعني فرنسا تصور عليه وتصهر كلمات بأنه هو سيحكم كمجرم حق يذهب لفرنسا ويشتري أسلحة بأربعة مليار كل المصانع الفرنسية العطلة بتعمل والموظفين الفرنسيين بعد فرنسا بتنسل أخذ أربعة مليار وبعت له أسلحة كانت ملكونة لا تعرف كيف تبحث اسيطرا بقدره او غير بقدره وكل وهو اشترى هذه راشق مقنعه لفرنسا فينا هو مثلا مع اسرائيل الان تواصل كانوا متزوجين على سبيل واحده <تصفيق> لذلك هذا الوصف ف اسرائيل اثرت على امريكا فامريكا بتحبه الان ونفس مم. الحكايه مع المانيا مم. الالمان هو يريد صناعه فكر ماذا عند الالمان حتى نرشيها وهم لا ينتجونا غواصات ممتازة جدا الالمان بحفظ غواصات فاشترى منهم طلعب غواصات حتى الالمان نزعوا منها امكانيات الاسلحة الضخمة واتفق معاهم على بناء حاجة للطاقة الشمسية مصنع للطاقة الشمسية ضخمة في, في الصحر. الصحراء فهو لم يكن المصنع ده هيفيد مصر وهو لم يكن يقصد إفادة مزوى يقصد رشاوة ألمانية ف... فهو بهذه الرشاوة بيهرب من اللي لكن سيصل في النهاية في هذا المطلوب أكبر عشوة بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله نقطة صوداء نقطة صوداء بطرق الموضوع فنحض <تصفيق> المتبادرة <دا> من العصاب والمعرمن <تصفيق> يعني بالنحية القانونية ان العصابات ترتكب ستتهم بالإرهاب منتهلة من نحت القانون الداخل لكن دولة منظمة ترتكب من هذا تكون مشكلة قانونية على المستوى هذا هذا الموضوع من الأمور المثلة الغريبة جدا لما كانت ترتكب مجازة نسرة ضد قرى أرمانية لقريبة من حدود السوريين النساء والبنات الأرمد لما هربوا، هربوا للسوريين هربوا لجانب السوريين، هذا غير موجود في الكتاب مم. هربوا للجانب السوريين، فأصبح السوريين وهم مسلمين عندهم بنات أرمانيات صغيرة، صغيرات هكذا نصرانية خلوهم وربوهم ولم يغيروا دينهم صورين كانوا بيخطوا البنات للكنائس ويدخلوهم الكنيسة وينتظروهم على باب الكنيسة حتى يردوهم مرهوها ولما انتهت الحروب والموضوع بسات بحثوا عن أهليهم وأقربائهم حتى يردوا نعم البنات هذا مثلا انتصاروا في إسلامي عادي اثنين اتفق لكن انك تاخذ الاولاد منه اهله عشان هو تغير دينه وهذا كان امر صعب على جلسة. كثير من الناس ولكن كان في ناس اخرى الدين لا يهمها من النص طالما اليد دي امنها او ممكن يترك ابنه هو سيعيش هيغير دينه بدل ما يموت ورثه تموت هو سيدفع على مراته <تصفيق> فكان حل من الايه من الحلول فانت لما تنظر لها ابن العصر الذي كان فيه كان شيء كويس لكن لما تنظر لها العهد الثاني شيء يعني بتصور تتعلم موجد هنا النصارى اخذوهم ونصروا اولاد ودخلوه الجيش اجيت ساتر من راس راس والقهر على هذا الضهر يعني لما تتفهم ابن العصر ولاحظ بقى في هامش 398 لما بيأخذوا الاولاد بيجروا لهم عملية اختبارات حتى يعليكم مدى زكاء الاولاد لحظ دولة منظامة جدا وعندها نظام لكل الشيشة الاولاد جاءوا بيكونوا لهم باختبارات من وجدوهم اسكياء ويتحلوا بزكاء عالي بيضموهم لمدرسة تعلمهم الدبلوماسية حتى يصبحوا خاناً في القصور العصمانية هؤلاء اللي كانوا بيصعبوا إلى <تصحيح> رئيس وزنة من يجدوا مثلاً زجائه عادي ولكن بنيته قوية هذا بيضم من المدرسة العسكرية فتجد هنا لاحظ يتم في السطر في هامش 78 كانوا بينقلوا هذه المجمعات مم. إلى العاصمة إستنبول مم. حيث كان يطنوا تصنيفهم كما يابد أحسنهم فكرا وجيسما يكون من غلمان الخدمة الداخلية مم. في صرايا السلطان ويربى ويدربوه في القصور السلطانية في بورسة وأدارنة وفي مدارس القصر الخاصة التي أنشه السلطان سليمان القانوني في جلطة إستنبول أما البقية الأقل من ناحيتان الفكرية والجسمية فأطلق عليه من عجب أغلاب أو الغلمان الأعاجي <تصفيق> وهلاء كانوا يخضقون لتدريب عسكري قاسي وصارم ودقيق وفي النهاية يتم إلحقهم بفرق الانتشارية حيث يوزعون عليها كل سبع سنوات يعني معنى ذلك الولد بيدرس عسكرياً سبع, سبع سنوات فالسبع سنوات, سنوات بيوسلن ويجيد التركية ويجيد في رن وبعد ذلك يوزعوه على الجيش الجيش لان كل سبع سنوات العجاء العسكر العجائز في الجيش بيخرج بيحكم مكانهم الشباب الشباب الجدد يا من التغيير وده والتغيب وكان عدد ال الجيش هذا مختلف. أحياناً يكون 12 عسكري أحياناً يكون هذا. لكن هذا كان أحد الفرق الأساسية في الجيش اللي كانت تكون في مقدمة الديوش العسكومي وهي اللي بتاقتحها بفتوة العالم. لكن كان في ديوش أخرى يعني مثلا جيش الفلسان السباني كان من أحسن الديوش تنظيماً في العالم ولكن لم يكن ينضم إليه إلا الأحرار المسلمين. <تصفيق> يا فرق يعني هؤلاء الانشاريه كانوا مشاه في مقدمه جيش فمقاييا بالضبط يوازي ما نسميه مارينز في اه <تصفيق> في الجيش الامريكي يا ماسكر <تصفيق> <تصفيق> في الجيش الامريكي الان او القوات الخاصه في الجيش المختلفه كلها قوات خاصه يا هؤلاء كانوا قوات <تصفيق> خاصه في الجيش اليه الجيش العثماني <تصفيق> ممكن لأن قيمتهم اقل يعني ليس لهم أهل غير مغرفين الأصل لأن المستعبدين ممكن ويضحبهم في مقدمة في مقدمة وهم حتى يحافظوا على أخصهم كانوا في مرته القصوى والدقة في الحروب لذلك كانوا يفزعوا من دول الغربية لما يكونوا في الحروب بعد فترة بدأ هذا العسكر يفسر فبدأت الدولة العثمانية تبسط تبسط نعم بدأ العسكر يبسط فبدأت الدولة العثمانية تبسط من أول عوامل الفساد أن أصبحوا يتزوجون هزي عصد أول عقل عوامل, <تصفيق> عوامل الفساد فكان لحظ هنا في صفحة 398 أكتب سؤال هو موجوده في الصدر التاني أسباب فساد الجيش الانكشاري كثيرة واضح زانك. هل وجدتوا هذا؟ ولا تذكروا هذا السؤال للأخير. ماشي؟ لمن لا تذكر. ها. وياكم والخيانكم. <تصفيق> <تصفيق> آآ نلاحظوا هزيه. السؤال يأتي يا جزا بنت عن فساد الجيش الانكشاري كثيرة واضح زانك. طبعاً أنت فاهمت الآن الجيش الجديد معناه الجيش الجديد مم. جديد أو العسكر الجديد عديد هنا العسكر إيه؟ العسكر الجديد مم. فلاحظ الأسباب في صفحة الصفحة الثالثة في, التالية في, التالية في التالية مم. مم. واحد شعور هذا العسكر ممكن ننفرع محمد رسول عسل هو هذا العسكر بقوته ونفوذه وبأنه عماد الجيش العثماني والاثماني من دون ولا سيما بعد ضعف الفرق الإبطاعية فتنمر هذا العسكر واجترأ على الدولة والسلطان بتدخلاته في سياسة الدولة الداخلية ومطالبه كثيرة مهجرة من اثنين القرية صنعتين؟ تلك الفتوحات العثمانية من نصف الثاني من القرن العشر الهجري السادس عشر الولادي مما قلل من غناء الناس هذا هو السبب لماذا أنت فسا لما تلك الفتوحات العثمانية فانت تقول والله كوسلماذا راضفوا من هذي ده معنى زلك انهم اللي لا يحاربون اه اه نفسهم المفروض يكونوا فارين لهذا المدار لكن هذا لا هزا لست لاحظ لان لما بيتقل الخروف بتقل, بتقل الغنائم <تصفيق> <تصفيق> اه اه اه ياقرائي <تصفيق> من مقلة الغنائم <تكلم> العسق الانكشاري من ناحية ومن فرص انصراقه للحرب والقاتل الذين رفيا عليهم ودهم ولهما منين ثانيه يبقى يبقى في واحد ان الغنام قلل فقلل الاموال وغر ثانيه هو مرتبط بالحرب فلما لا تشاركوا في الحرب ويكون لديه بطاله بيبدا يفاسك في الشسائيه صح ليه تعرف الشعر الذي يقال ان من فراقك والكلام لا, لا, لا. ان الفراغ والمال والجدى دائما الفراغ والشباب والجدى مفسده للشباب اي مفسده الفراغ والشباب والجدى تسربت الاموال مفسده للشباب اي مفسده هذا انظر للحدثه هو الان كلهم شباب مدربين تدريب جيد وعطر لا يحاربون قوه فجاه فيبدأ هو يفكر في أشياء أخرى مفسدة أي مفسدة جميل قرأي رقب 3 أزمت اقتصادية التي كانت تصيب الدولة بين حين وآخر سواء كانت خاصة بها أم ذات منشأ عالمي من يعني مثلنا في الجنوب هنا في الهابش 80 على سبيل المثال وجود قيمة النقض الفنطي بسبب تدفق الفضة من القرى الأمريكية مما أدى إلى تدني قيمة مخصصات الجود يعني الجيش العثمانية فضية هو بيتكى عليه من فلوس الفضية هذين لكن الفضة أصبحت كثيرة جدا فقلت قيمة الفضة فأصبح المرتب لا قيمة لها مما كان يضعف دخلها فتتأخر في تسليم رواتب الجند أو تخفض من قيمة النقد أو تخفض من قيمة النقد فيلحق السوء بالجند الانكشاري الذي يتقاضى أجوره نقدا ومن ثم كان يسعى بكل الوسائل لسد حاجاته الاقتصادية بالسلب والناب وابتزاز الأهالي مما جعلهم موضع قرارية العالمة آه، هنا بدأ الفسل <تصفيق> أول من <تصفيق> العسكري، هذا دائماً معرف في كل المباراتين <تصفيق> والدول أول من العسكري يخرج وينهد المدني بتفسد <تصفيق> هذه أول عوامل الفساك فيها هي لأنه هو وزفته حفظ المدني مم. وحفظ الأسواق حتى يعيش المدني ويبتازل أول ما أنت تبدأ تفعل عكس المطلوب منك أن الترزي بدل ما تحجي المدني بتأزيله وبدل ما بتحفظ على الأسواق حتى يتاجر بتنافض فكده وزفتك عسكري قولي بس لأن المدني يقول لك إذا لماذا أو تأي فالمدني لا يتاجع فطابور التجارة فطياها بطل الاتصال تطيع الدولة انتهى نعم م. هذا الحصي هذا على سبيل المثال غير موجود في أمريكا غير موجود في الصين لذلك دول قادمة أول من عسكر ينهج المدني الدولة تطيع أكملي مصطف التفكك الذي أصاب بنيته الأولى الناجم بصفة خاصة عن الخلل في نظام دويش دويشيمه وما يتبعه في نقطتين وما, يتبعه وما يتبعه من تربيه عسكرية نموذجيه فاباء الغنا هنا نلاحظ تكوين الجيش الانكشاري نفسه فسد النظام الذي يكون به وهذا فسد الاسباب اول سبب فأباء الغلمان النصارى أخذوا يفتدون أولادهم بشتى السبل فما كان من السلطان مراد الثالث إلا بأن سمح بأن يؤخذ في هذا الجيش عناصر متنوعة مسلمة ويهودية يعني رحب إن أباء النصارى بدأوا يفتدوا أولادهم فقل العدد فهو أخذ مباشرة من المسلمين واليهود وطبعا يأخذ من المسلمين واليهود بيأخذهم كبار في السن فلا يرغب في المدارس ليس عبيدا عند السلطان فبالطبيعي لن يحاربوا مثل الانكشارية أكمل كانت تلحق بالفرق المباشرة من دون أن تخضع لتدريب وتعليم مشار إليهما آنفا حتى إن عدد الانكشارية تضاعف في نهاية عهده مما أثقل على خزينة شبه الفارغة يعني لا هو لما قل الأولاد فاتح الباب للمسلمين واليهود فأقصى أقدامه كثيرة فكانوا يلحقوا بإنديشنك الشارك دون تدريب دون أن يكونوا عديد ولكن بيأخذوا مرتب رغم ملاتية حروب كثيرة فالخزينة الفارقة أصلا بدأت تزيد التكاليف الموضوع عليه فازدادت فراغها وتعرفوا دايما النظام أول من خزينة تفرق الدولة بتفكر في فرد ضرائع يعني بتنزل على الفلاحين والمدنيين فبيبدأ الخراب بهذا الشكل اخر سبب او خلص الاسباب كل هذه الاسباب محرس محرس أه. يبقى اذا كم سبب لدينا ثلاث اسباب اربعة أسباب أسباب اربعة كده بدأت هذا يعني حتى العدد لا تعرف واحد اثنين ثلاثة ده أربعة يعني أربعة, أربعة. أربعة. أربعة أسباب م. أدت له الفساد الى <تصفيق> ديشنة وعلى فكرة هذه الأسباب وطبعاً أنا لما امتكبت أنا نقلتها من كتب المؤرخين العثمانية <تصفيق> هذه الأسباب الدولة العثمانية كانت تعريبها لما دارست الموضوع استخرجت هذه الأسباب م. وهذه الأسباب وجدت في وسائط الدولة العثمانية نقلاها للمؤرخين الالتراك ونحن درجتنا ترجمنا عمانة منطقية بالفعل وتعرف يمكن ان تقيس عليها فساد اي دولة اول ما هذه الامور عند الدولة او عسكر الدولة او جيش الدولة تصل في هذا الجيش بتعرف ان الدولة ستزول قريبا حتى لو بقت فترة بتكون مثل كما يسمى نمر من الورق يعني هيكة الورق من اول نفقة اول حرب ده تكون فيها بطنهارة حتى لو زلت كذا وهذا ما أنا منه في مصر جيب. يعني أنا متوقع بشكل الجيش المصري قوي لكن بهذا مخوف وراء دخل في تجارة أول مع الجيش مدرب جيد سينخار هذا الجيش هذا هي المساء وأخرا دخل, دخل في تجارة ودخل في تجارة صفقة علينا ينهب المدنيين نهب يعني مثلا اصبح لديه شركة شركات مم. مدنية تنتج وتبني وتفع ولما يكون في هناك عطاء لبناء كمري ودخل شركة عسكريا عشركة مدنية الوزير اللي هو خضع للعسكر من يختار هيختار الشركة العسكرية لذلك بتجد المال هسي يعني نصرا في الـ في الـ الـ الـ اسمه هيدا الفيضان اللي حصل من أسبوعين ده طم طم انهارت الكمالي والطرق المبنية حديثا من آخر السنة اللي بناها العسكر من سنتين انهارت وطرى المية لما مستها تفككت كأنه زلزال حدث وليس, وليس فيضان. لكن لدينا شوارع من عهد الاحتلال الإنجليزي أوه. ما زالت سليمة حتى الآن يا جب الإنجليس خرجوا 56 الشارع ما زالت سليما لبقى وهذا بلال الماضي أول مجرد السابق تفجرت وللأسف البأساء ال... الكباري مم. سقطت والعربيات اللي اتضر عليها ماتت بطيئة والمؤنفيها كان مؤيدين للسي غرقة في غرقة إن لم يعد يصعب عليها من يهود بسبب المصائب الذي دولات دولات دولات دولات دولات دولات مت... حل ولكن لاحظ مصايد صغيره مت متنا بتهاش شك دليل على في 6 لهؤلاء الناس اي جيش منظم سينهار سينهار المصايد الصغيره سينهار انهيار في دول كوغيجيا مناطق هي بيزا نهرت نصف بماربه بالفضل كل الدول لاني حالين هي ما عن شكل فقط ها؟ ها؟ ها؟ الدول قوي لا طب خليه اي سي ما عنده مو هو معروف بيفتح يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني مجموعه العسكر المصري في دول المسل عندها بيشكليه منظمه بشكل جدا الاردن مثلا ما عندهاش قويمه زي اه حسي عدم لان مش قوي مبني بنا صحي مثلا الدول اللي بدات تبني جيوش مثل الامارات ومثل اا السعوديه جيشه قويه ولا مثل في الدول م. ليس لدي فكره كبيرة عن الجيش المغربي لكن بالتاكيد جيش قوي السعوديه يعني لكن بالتاكيد الجيش الجزائري ليس قوي على الاطلاق لا. لأن العسكر أفسد, أفسد من الموجودين في المصر عملوا اتفاقية وهم من السومر تتغوا المجزرة قبل المصريين لفضل وضوية تسعينات والدولة خريبت لمدة عشر سنين ولبطاً سرعة لكن نحن لا نقول هذا لن نحو الجزائي بغضبهم لا الحقيقة لكن هم أكثر فساداً من الموجودين الناس اللي في, في السوداء أكثر فساداً من الجزائيين دخلت. وهذه الدولة لو نفقتها كذا ستنتهي السودان بسر لكن في دول بسرن سلطنة عمان بسرن عندها جيش كويس قوي يا. لم بالأسف م. الدول اللي هي ملكية عندها جيش أفضل لاني الملك بيحملها بيحتاج جيش حقيقي م. م. يا. وليس جيش من الورقها كذا فمثل هذه الدول الملكية عندها جيش لا بأسة بها ستقاوم على الأقل قليلا احسنت الجواب نعم احسنت الجواب شكرا خطة تقسيم من الشرق الارضة يعني كانت قديمة نحن بيسنا تقريبا اكتر من عشرين سنة ايو ايو سنصل اليها عندما في صفحة روبا مائة لسه لدينا حصة المرة القديمة سناتي ونحكي حكيات الاخرية لكن علمان هيكون له خلص فاتلاحظوا هنا لما حدث هذا للبشر الكشار بدأوا الأموال اللي تأتيهم تقل فبدأوا يصوروا على, على الدولة ويرتكبوا لأنه أحيانا وهذا أمر مهم جدا لما الدولة لا تعطيهم مياه فيه بيخرجوا من المعسكرات ويغيروا على الأسواق وينهبوا الأسواق فالدولة تستعمل الاختراق الأخرى من الجيش ضد الجيش الانكشاب فبدأت الدولة نفسها تحارب نفسها في الدولة ولحظ أيضا هذا كل حدث قبل أن يجرؤ أي قوة النبي عن مهجمة العثمانية يعني تتصوروا مثلا الإنسان مثلا لو لو خد مثلا طفل عينه عين ورمى العين بتكون في البدايه رمى من الايه وبعد ذلك تجد الدبان والهوامش تاتي الدبان والهوامش هذا اللي هي القوى الاستعاديه فالعين بتثبت بدايه ثم بياتي الذباب حول, حول العين هذا ما حدث للدبابه هي فسدت بدايه داخليا بسبب فسد الجشت الجشت أصبح كأنه يعني يرسوه متفساد داخل الدولة فلما الدولة ضعفت وبدأت قوات الجيش تحارف بعضها الدولة الأجنبية بدأت تأتي وتطمع في أطراف الدولة العثمانية وكانوا هم بيزدابوا تقدم والأسلحة بتتقدم في الدول الغربية بسبب التقدم العلمي بينما الدولة العثمانية بتضعف فتاجي تعمل الميزان القوى مقلبة بسبب فساد الججر الججال <تصفيق> بدأ يعطل الدولة بينما الدولة الأخرى تتقدم فيه <تصفيق> تحدث الصورة الصناعية وصورة فرنسية والروسية أصبحوا أقوى والإندليزية تكروا أسلحة جديدة لأن مثلا في نفس الوقت تقريبا حبزت منه سميه الثورة الصناعية في ان هم اكتشفوا او اخترعوا نوع جديد من الحديد الصم غير موجود في الطبيعة لابد من جمع الحديد ومعاملته الطريقة معينة فيصبح اكثر خبرة واكثر تماسكة اللي هو الحديد الصم وهذا نتج عنه كان سر من اسران الانجليز نتج عنه أشياء كثيرة جداً في التعليم إن أنت حالياً تستطيع أن تقلي مدافع أصغر ولكن قوة الضرب أكبر لأن تستخدم حديثه الصرب والمدافع القديمة كانت لابد من تنظيفها حتى تستخدم من ربقه هذه لا لأن الصرب سهل تنظيفه فأصبحت المدافع الإمجليزية أصغر ولكن قوتها التدنيرية أكبر فأصبح بدل من اتضع على السفينة مدفع من المدافع الضخمة التديمة أصبحت اتضع على السفينة هذا الضخمة جدا من المدافع قوته التغنيرية أكبر فبدأ الأسطول الإنجليزية يسيطر على الكرة العربية بسبب هذا تدور السفينة واحدة ممكن أن تدخل بهذا الشيء لذلك بدأ من نسمي الإمبراطورية يعني الإمبراطورية الإنجليزية بنيت على الصلب على اختراع الصلب الصلب فبدت النساء كلها تشتغل في المصانع والرجال على السفر يحتملونها الكرة الأرضية وينهرون وهذا حدث في الوقت اللي الدولة العثمانية طيب. بدأت تفسر فبدأت قوة جديدة تظهر والدولة العثمانية بدأت في مسينة الإيام للحيال والضعف فهم هذا الموضوع لأني لا أنا رأيي أن التقدم والتأخر اللي بيحدث في العصر الحديث وتقدم التكنولوجيا كمش. وبدأ من هذا الماضي يعني مثلا أنا سأحكي لكم شيء خالي الكتاب هنا الإنجليز لما فكروا يحتلوا السودان بعد احتلال مصر كان في طريقة صوفية اللي هي الطريقة المهدوية وهي الطريقة ذات وصول شيعية يعني ليس السنة وكان المهدي هذا المحمد المهدي بيعتبر نفسه المهدي المنتظم وكل السودانيين خلفه فلما جات الجيش العثمائي الإنجليزية الاحتلال السوداني خرج المتصوفة بكل بلدي من أسلحة أبادوا, الانجليز. يا؟ أبادوا مم. الجيش الإنجليزي أبادوا الجيش الإنجليزي الانجليز. وجاءوا على القاد الإنجليزي جوردو مم. وزبحوه وصلبوه عبرا لم ينسها الإنجليز لهم عن الله كان هذا الرجل المهلمان ودوفل والإنجليز ابتكروا الصم وصنعوا مدفع جديد وجاءوا باعتوا هذه المرة للسودان فرقة واحدة مئة وعشرين رجل معهم هذا المدفع وهذا المدفع يتعرفوا في الحروب يكون له سير طويل مليء من رصاص <تصفيق> والانتكار اللي يضرب بيه خروف كثيرة وبيضور رشاش كرر الشاش فهم فقط وضعوا المدافع المتصوفة جاءوا نفس الطريقة الجديدة المدافع اشتغلت قتلوا ربع مليون في معركة راحة مئة قتلوا ربع مليون أصبحت الجيش السودانيين مثل جبن واحتلوا البلد بمئة وعشرين مدفعوا أسلحة متطورة <تصفيق> فبسبب السلاح الواحد، المتطور، قطع قطع وفحروا القبر الخاص بالمهدي، وقطعوا رأسه، وبعتوه على الملك، على الانجيكترا بعد من الرجل، ويقول لك احنا بنشر التحضر وهذا قمة التغاقر يعني يعني فحروا الدمس المتطورة، وقطعوا رأسه، وكانت تحول لهيك العزم وما زاد موجود لديهم لهيك العزم حتى, حتى, حتى كان ما فعلوا مثلا الفرنسيين لما احتلوا مصر نابليون وبعد ذلك نابليون لما هزم هرب الى فرنسا كان موجود القادل موجود اسمه كليبر اللي هو خليفة نابليون فكان فيه طابط اسمه سليمان الحلمي من حلمي يدرس بالأسر وصعبان علي جدا ان الفرنسيين الكفر احتلوا مصر وهو ليس مصري يعني <تصفيق> فهو ضد المعابرة لقتل القائد الفريسي فهو كان بيخرج من القسر الذي فيه بباوك بكل يوم فهذا لابس ما لابس مقطعة ومهنهلة مثل المتصوفة وربط مثلا حينه كأنه أعمى وذهب ليشحف فلما خرج القائد هذا هو تقدم له كأنه كسيحة كذا بيشحف ماله القائد لما طلع المال وبيعطيه للشحاس راح سليمان الحلبي اذا ماسك ايده بالخجر قتل ما هو اللي افسد الحمل الفرنسيين تصور بعد ما قتل الفرنسيين لو لا قتل كانوا ظلوا موجودين فالرجل انت لما تنظر لها قتل وحاليا في مصر مصر انكبر شارع موجود في وسط القياس مشارع سليمان الحلبي <تصفيق> يعني هو ولد صغير لا نعرفه قبل ذلك ولا بعد ذلك ومات ميتة شميعا هذه الفرنسين اللي هم بيقولوا متحضرين وضعوا خبور هكذا الحديد سيد الحديد ووضعوه على الخفر <تصفيق> يعني قفز وجوه ودخل في مؤخرته وظل يموت حدة أيام وبعد ذلك قطعوا رأسه ومحدوطة في مدحف في فرقصة حتى الآن ومكتوب علينا شفت الصور الإرهابي سليمان الحربي ولما تفتح لروس ولا أي قنوز فرنسي تجد سليمان الحربي إرهابي مش عارفين بتاع دي وهم الرجل بيقاوم البلده يعني يعتبر بطل بالنسبة للعرب والمسلمية وهم قتلوه بطريقة متخلفة موضوع الخبر هذا لا يدا انسان اللي إن هو بيمشي الحضاره وهو بيستعمله في القهر يعني فهو ناس منتقدين له قصص يقول شيء ولكن بيعمل اشياء متخالفه المهم يعني ال ال الجيش الاشي هذا لم بنفسه بهذا الشكل واصبح بسبب الفساد داخل الدوله العثمانيه بدا يمارس عمليه النهب المسل مم. وبدأ يكون عائق ضد تقدم الدولة مم. لأن لما ظهروا التنظيمات العسكرية الجديدة والعثمانين وال... كانوا ينظروا التنظيمات الجيش الجديدة ويقلدوا هذه التنظيمات الجديدة مم. يريدون إعادة تنظيم الجيش العثماني تنظيم جديد يعني بعد ما بحثوا أسباب الف... الضعف ولماذا أغزنه في العمي كانوا امتشارين بدأوا في الأوروب المتتالية يحزنوا وضاعت سمعتهم فبدو هم لما بحثوا الموضوع وجدوا ان لابد من تغيير نظام تكوين الجيش الإشاري ف من تفكيك هذا الجيش ف كانوا بيعرفوه ويقوموا بصوره ووصلوا في حالات ان هم قتلوا الخليفه نفسه وستجد في صفحه 401 وقائع بعض ال لا لاحظ مثلا في الفقرة التالية هل وجدته هذا؟ استمره وفي عهده وقعت هل وجدته هذا؟ سابقة كانت الأولى من نوعها وتدل على مدى الحطاط الذي وصلت إليه الدولة أنزاك استخاذل الانكشارية في القتال في معركة فأراد عثمان الثاني أن يؤدي لكم ويستبدل بهم جنوداً جدداً مدربين فصاروا عليه وقتلوه هذا هو الجديد <تصفيق> أن فسادهم وصل لدرجة أن هم يقتلوا خليفة. الحاكم الخليفة أو السلطات ويضعوا أحد أخر مكان <تصفيق> وأعادوا عم مصطفى إلى, إلى الحروق وطبعاً لما ينتشر هذا أول مرة لما ينتشر خبر إن الخائفة قتل في كل الولايات العثمانية ماذا ستكون فكرة الولاة في كل مكان صحيح. سيبدأ كل والي يفكر بالانفصال بما يحكمه عن بقية الدولة إن دولة ضحفة لدرجة مراس الدولة قتل صحيح. فبدأت عوامل الضحف تزيد لدرجة مثلاً تلاحظوا في, في, الوقت. الوقت في صفحه صد في صفحة نوفمبر 19 استراتيجيه شيء اسمه واقعة الخيرين في هذه الواقعة السلطان العثماني احمد قام جاء بالمدفع مع قوات الجيش الاخرى وضرب معسكرات الكشيريه بالمدفع يا علاقه بالمدفع واهلك من فيها من الجيش الكشيري لم لم ت لم تنجح أي خطه سلميه لاعاده تنظيم الجيش وتطويره الجيش الكشيري فاضطر ان يقتح عليه بالمدفع ولانه هو راى هذا حدث حسن سنوها الوقعه الكبيره يعني شيء جيد يعني فكات مسبحة في الدوله العثمانيه تشبه مذبحه المماليك في مصر بس مذبحه المماليك كان 1811 هذه 1829 يعني بعدها 15 سنه يعني في مصر محمد علي وجد ان لا يمكن السيطره على الدوله طالما المماليك موجودين فتكب عزمهم كلهم في القلعه ورسال المماليك وقفل الابواب وقضع كان وضع نزد اسلحة على الاسوار وبقى ده يقتل المناليك داخل فكانت مجزوعة من الم... يقل لك لدرك ان زوجة محمد علي لم تكن تتصور ان زوجها مجرم بهذا الشكل لما ص... هي تسكن في المكان فحدثت لها حبسة مم. وظلت لا تكلمه حتى ماتت ولا, ي... ولا تقترب منه ولا يقترب منه حتى من الصدمة نفسها. لكن هو بعد ذلك ذهب لمجلسه سعيد بما بما حدث من المجزرة. ولما حدثت هذه المجزرة بدأ منو سلمين عصر الحديث وبدأ يطول مصر. لذلك في ناس لدينا في مصر بتحب المجزرة هذه. فلما كان الناس موجدين في رابعة. وميت مازار اخذه يغنق السيسي اني لو برد بارتكاب مجزره حتى نتخلص من الاخوان وهدحهم وتبدا ماده جديده دوش برناندو نوب محمد ما علي وظهرت مقالات في حب المذبحه من الناس انت كنت بتصور ان هم مفكرين وكويسين وقلت لهم جميل ده عشان شافوا هم شك اسمه ففي